وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت, وغلقت, الأبواب, وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما عاد الله والأسل في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد, الله قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لو لا, لا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخنصين.